فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى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 وسيتجنبها الأتقى الذي يأتي ما له يتزكى وما لأحد عذبه من نعمة تجزاء إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا يرضى.